رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 نَعَمْتُمْ اننكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون له ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا ربا من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة ف. يشروا في الأرض وبتقو من فضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارتا أو لهون فضووا إليها وتركو كطائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين